بسم الله الرحمن الرحیم كاف <سؤال> آیا صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه ندا قفيّاً قال رب إني وهن العظم مني واستعل رؤس شيبو ولم أكن بدعاءك رب سقيّاً وإني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيان وحنانا من لدنا وزكاه وكانت تقيا ودروا لوالديه ولم يكن جبارا عاصيا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 ولنا جعله آية للناس ورحمة مننا وكان أمرنا قضية. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جرع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيم منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا اقولي واشربي وقريعي عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا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 واجعلني مباركا اينما كنت واوصني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر والدتي ولم يجعلني جبارا ظالما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 سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم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 كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا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 فأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً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 طور الأيمن وقر وبنى له لَهُ مِرْضَ وَحْمَتِنَا أَخَاهُمْ أَرُونَ نَبِيَّاً وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 بينا وجت بينا إذا تثنى عليهم آيات الرحمن خروص تدوى وبكية فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غياء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 ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جثيا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 قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى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 أَقَلَّ عَلَى الْغَيْبَ أَمْ تَخْذَ عِذَارُ وَحْمَلِ عَهْدَ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 ونسوق المجرمين إلى جهنم ويلدا لا يملكون السفاعة إلا من التخذى در اللحمان عهدا وقال التخذى در اللحمان ولدا لقد جئتم شيئا إdda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن